بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلت الأرض زلتها وأخرجت الأرض أقانا وقال الإنسان ما لها يا ربك تحدث أخبرنا بأن ربك إذن يحضر المات ليوم ليرى أعماله فمن يعمل مثقال درة خير يا ومن يعمل